بالقسط ولا تخسر الميزات والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات والحب ذو العصف warum sie auch ما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فبيان آلاء ربكما ما تكذبان يسأله فنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنسين استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض ف. Quanto? هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوف بيطوفون بينها وبين حميم آن ما تكذبان فيه ما زوجان آلاء ربكما تكذبان على فرش النبال فيهنّ قاصرات الطرف لكي تمتون النزول قبلهم ولا جان فبيئا لا يربك na <تصفيق> أي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي لم يطمثن إنس قبله ولا جان فبيعي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفرف خضر وعبقري حسان فبيعي